أحسن الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المصنب حفظ الله تعالى الفصل السابع الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد قال أهل السنة يعتقدون أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد من أعظم القربات ومن أجل المهمات وهي مهمة الأنبياء وسبيل الأصفياء ومن أجلها يبذلون النفس والنفيس ويجودون في الغالي والرخيص ويؤمنون بأن هدفهم من الدعوة والأمر والنهي والجهاد هو هدايه الناس للإيمان من للواحد الديان وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وإخلاق العالم من الفساد وبسط سلطان الشريعة على البلاد والب... والعباد وهم يقيمون بناء دعوتهم على أصول راسخة ومنطلقات ثابتة يقتدون بهدي الأنبياء بالدعوة عامة ويقف ويقفون اداء المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه خاصة يحققون توحيدا وإخلاصا ويتبعون أسنافا وآثارا وينشرون علما وفقها ويربون أجيالا على بصيرة بالإسلام عقيدة وشريعة وعلى بصيرة بالناس أصنافا وأحوالا وعلى بصيرة بالدعوة اصولا وأسبابا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بفقه وتبصر وكل منكر موجود في الحال ظاهر بغير تجسس معلوم بغير اجتهاد فالإنكار فيه واجب وحسمه بما ينحسم به حتم لازم ما لم يؤدي إلى مفسدة أكبر أو تفويت مصلحة أعظم وتقدير المصارح والمفاسد في هذا الباب والترجيح بين أعدى التعارض موقون إلى أهل العلم الذين يوثق بهم أهل العلم الذين يوثق بهم فقها ووعيا وديانة وورعا وزوال المنكر أو مطلوب شرعا وزواله مع زوال من المعروف أو حصول من المنكر موضع نظر واجتهاد وزوال المنكر وحصول ما هو منه أكبر أو فوات معروف أكبر ممنوع شرع ويعتقدون أن الجهاد ذروه سلام الإسلام وهو ماض بالنفس والمال إلى يوم القيامة وإنكار وجوبه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة والدعاء نصري أو تخصيصه بجهاد الكلمة بدعه في الدين وضلاله والجهاد من دفع وطلب وقد شرع لرب اعتداء المعتدين ولإزالة الفتنة عن المدعوين ولارهاب أعداء الدين ولإقامة وتقوية دولة المسلمين فإن حصل تخلق عن القيام به فإنما يكون بقدر العز عنه مع الأخذ بلوازم إعدادنا نعم هذا الفصل السابع الدعوة إلى الله والأمر معروف الجهاد وهو واضح يقول أهل السنة يعتقدون أن دعوة الله والأمر معروف الجهاد من أعظم القربات لا شك أنه من أعظم قراتهم وجل الطاعة وجل المهمات وهي مهمة الأنبياء وسبيل الاصفياء الأنبياء عليه السلام جاهد جاهدوا أعداء الله وجاهدوا الكفار ونبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة شرع الله الجهاد أولا الجهاد الدفع ثم قتال من قاتل ثم جهاد الطلب قال ومن أجلها يعبدون النفس والنفيس ويجدون بالغالي والرخيص لا شك اغلى أغلى ما في الإنسان نفس الذي بين جنبي ويذلها في جهاد في سبيل الله لعل كلمة الله يذلها لما هو أغلى منه وهو محبة الله عز وجل ويؤمنون بأن هدفهم من الدعوة والامر والنهي والجهاد هو هدايه الناس فيما نعم اما أما اللقاص الأخرى بينها باطلة ولهذا سؤل النبي صلى الله عليه وسلم قتل الحنيف والرجل يقاتل ريال والرجل يقاتل يرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فالحكم من الجهاد إعلاء كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وتعبيدهم لله عز وجل وإخراجهم من عباده العباد إلى عباده رب العباد وإخلاء العالم من الفساد والسلطة طال على البلاد والعباد نعم كل هذا حكم معروف قالوا هم يقيمون وهم يقيمون بناء دعوتهم على اصول راسخه ومنطلقات ثابته يقتدون بهدي الانبياء في الدعوه عامه ويقفون اثر المصطفى صلى الله عليه وسلم على اصحابه خاصه يحققون توحيدا واخلاصا انما يحققون التوحيد والإخلاص لله عز وجل لا رياء ولا, ولا دنيا ويتبعون اسلافا واثارا يتبعون السلف الصالح واثار الصحابه والتوحيد وينشرون علما وفقه ويربون اجيالا على بصيره بالاسلام عقيده وشريعه وعلى بصيره بالناس اصلا واحوالا واضحا وعلى بصيره بالدعوه اصولا واسبابا يامرون بالمعروف انها ممكن تبصر لا بد من الفقه قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيره البصيره فقه بالدين لا بد للداعيه ان يكون على علم بصيره بما يدعو اليه حتى يوقع دعوته موافقه ان شاء الله ولابد أن نكون على علم وبصيرة بما ينهى عنه ولابد أن نكون على علم وبصيرة بحال المدعوين فالتحوق علم الدعوة هو مثل حاله النبي صلى الله عليه وسلم لما على اليمن قال إن كذلك قولنا عن كتاب أخبره بحاله يعني استعد لهم اهل العلم ليسوا جحاد ولابد من الحلم والرفق في حال الدعوة ولابد من الصبر بعد الدعوة لابد شرط لابد منه قبل الدعوة هو العلم والبصيرة بما يامر به بانهاء و بحال من في حال الدعوه و الحال و الرفق بعد الدعوه و الصبر قال المو... المو... كل منكر موجود في الحال ظاهرا بغير تجسس و معلوم بغير اجتهاد فالانكار فيه واجب نعم المنكر اذا إلى... ظهر يمكن أما اذا كان خفيا ولا يعلم عنه لا يضر إلا صاحبه وحسبه بما ينحسبه به حكم لازم ما لم يؤدي الى مستله الاكبر او توحيد مستحله الاعظم ان يدى الى مستله فلا يزال لك. منكر بمنكر الأعوامين مثال ذلك الشيخ السلامة الامتبية رحمه الله وتلاميذهم مروا بالتتار وهم يشربون الخمر فأراد بعض التلاميذ لنكر عليهم شرب الخمر فقالوا الشيخ السلامة اتركوا هؤلاء مشغولون بشرب الخمر لكن لو أمرت منايثهم تفرروا قطع الرؤوس الناس قطع الرؤوس اشد شرب الخمر خلوا مشروب الخمر ويشتغلون مشرب الخمر عن قتل الناس هذا إذا أنكرت المنكر سر الخب أدى إلى ممكن أعظم وهو قتل, قتل النفوس قال المؤلف وتقدير المصالح والمفسد في هذا الباب والترجيح بينها عند التعارض موكو اهل العلم او صحيح الذي يوسق به فقه ووعيا الورع وغراء أشك في لا موكو العلم وزوال المنكر أو تخفيفه مطلوب وشرع وزوال مع زوال مثله من المعروف أو حصول مثله من المنكر ووضع رضا وجهات الداعية والآمر والنهي وزوال المنكر وحصول ما هو منه اكبر او فوات المعروف الاكبر بنشره كما سبق اذا ادى المنكر الى منكر اعظم او فوات الصالحات فلا فذا يكره اما اذا ازال المنكر وحصل مثل فهذا بحل الله ويسره قال المؤلف يعتقد ان الجهاد ذروه السلام بالاسلام كما جاء في الحديث والجهاد ذروه السلام بالاسلام وهو ماض بالنفس وما الى يوم القيامه ذا وانكر وجود منكر او المعلوم من الدين بالضروره لا شك وجوب الجهاد اشتتاب فإن تاب وإلا قتلك آخر و وبيّن له فإن صر يقتل لأنه عنك عمره ما من الدين بالضرر في الجهاد والدعاء نسخة أو تخصي في جهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة لا شك والجهاد دفع مطلب نوعا جهاد الدفع و جهاد الطلب جهاد الدفع يجب على من هجب عليهم العجل جميع الرجال والنساء والصغار والكبار ولا احتاج استئذان ولي الامر ولا احتاج استئذان والوالدين هذا هذا علاج هدى هجم هجم على البلد دافع عن نفسك لا تستئذن الوالدين ولا استئذن ولي الامر والصغير والكبير والرجل والمراه كلهم دافعون لكن جهد الطلب هذا هو الذي لابد بد من استئذان ولي الامر لا من استئذان الوالدين جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد الجهاد قال حي الوالدات قال نعم فبهما فجاه بالروادين فرض والجهاد مستحب اذا لم يكن هجم العدو على البلد فيكون مستحب فمن احب ان يجاهد فالحمد لله فله اجر ومن, ومن لم يجاهد فلا حرج عليه لكن اذا كان الجهاد واجب تكون الجهاد واجب في حاله ثالثه الشخص فرض على كل عدو في حالة الحالة, الحاله الاولى اذا هجم العدو على البلد يجب على جميع اهل البلد ان يدعوا على فإلا لم ينتفع العدو وجب على من حوله فان لم يوجه على حاله حتى يجب على الامه كلها الحالة الثانيه ان يقف في صف الجهاد اذا وقف قبل ان ياتي بالسحر لكن اذا وقف ليس له أن يفر ويخذ الإخوان صار فرض عين في هذه الحاله الحالة الثالثه ان ان يستنفر الامام شخصا او طائفه اذا استنفر الامام شخصا او طائفه صار فوضا عليه وماعد ذلك يكون فرض كفايه, يكون فرض كفاية. مستحب. بثاء هذه الحالات فرض العين إذا هجم العدو الباع على البلد وجب عليه البلاء. إذا وقف في صف الجهاد وجب عليه. إذا السفر إلى مشخصة وطائفة صلص الله عليه. هذه الوصا هذه الأحوال الثلاثة يكون فيها الكفاح ويكون مستحب. قال المونف الجهاد منه دفع وطلب. وقد شُرِع على ردة اعتداء المعتدين ولإزالة الفتنة عن المدعوين. نعم هذا الحكمة لرد عتداء المتدين ولزالة الفتنة على المدعونين ولإرهاب يعداء الدين ولإقامة وتقويه دولة المسيون هذه ارهاب إرهاب ترهبوا به عدو الله وعدوك فالدول الكافره الآن والدول النصرانية الآن يقول ارهاب والارهاب هذا ارهاب نقاس للإرهابيين الإرهاب مصطلح بالشغل الارهاب ارهاب ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوك لا. ارهاب عدو الله وعدو المسلم مطلوب لكن الدول الكاذبه ودول الاصطناعيه صارت سعت بها مصطلح الارهاب قاتلوا من الارهابيين وصار ال... الارهاب والارهابيين على من خالفهم وعلى من اقام شرع الله او امر من عرفونها عن المنكر او داعي الله قالوا هذا ارهابي هذا ارهابي قاتلوا لأنهم كفرهم كفر هذا مصطلح لكن الشرعي ترهبون به عدو الله وعدوه الجهاد فيه إرهاب عدو الله وعدوه, وعدوه وعدو وعدو موسى وهذا مطلوب قال فين حصل تخلف على القيام به إنما يكون بقدر العجز اذا حصل تخلف عند العجز مع الاخذ بلوازم الأعجاد الله نعم فصل الثامن قال الفصل الثامن الحرص على الوحدة والإئتناف ونبذ الفرقة والاختناف إن السنة مقرونة بالجماعة والاختلاف كما أن البدعة مقرونة بالبقة والاختلاف وأهل السنة والجماعة هم الذين اعتصموا بالكتاب والسنة فجمعوا الكلمة وحققوا معاني الاخوه فلم يتعصبوا لراية قومية أو دعوة إقليمية ولم يقدموا مصلحة طائفة حزبية على مصلحة الأمة كلية على مصلحة الأمة الكلية. ويعتقدون أن من أمانة النصح للأمة الحظ على الوحدة وطلب الاجتماع والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف ووقوع ووقوع الخلاف حقيقه حقيقة قديمة وتضيق بتجنب أسباب والخروج من احتياطا للدين مهمة مهمة شرعية الرجسما على ما تبقى اهل السنة عليه. والتعاذر والتغافر فيما اختلفوا فيه الفقهيات والعقديات في ذلك سواء ومن خرج عن الجماعة وجب رد دعوة ونصحا وجدالا بالتي هي أحسن إقامة للحجه وإزالة للشبهه فإن تاب والا عمل بما يستحقه ومن أسباب الاجزماع جمع الدين علما وعملا والدعوة إلى جميع الدين عقيدة وشريعة ودعوة جميع الخلق من أمتي من أمتي الإجابة والدعوة والحذر من الجدال في الدين والمراء الخص بغير برهان مبين والصدق بالتأخي والإغضاء وعدم الاستقصاء وسد الخلل والعفو عزلاً. نعم الفصل في الحرص على الوحدة والاتلاع ولد الفرطة والاختلاف. والاصطلاع قال الله تعالى وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله جميعا ولا وقال سبحانه يا يذم الاختلاف ولا تكونوا كل الذين تفرقوا اختلقو من بعد ما جاءهم فنهانا أن نكون كذلذة تفرقوا وخلاف وإذا حصل خلاف نزاع فيجب أن يرد هذا الخلاف إلى كتاب الله وسنه رسوله فنتحاكم الى كتاب الله وسنته حتى يزول هذا الخلاف وتتسوى الكلم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله فيه شيء في الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تسويا قال تعالى وباختلفتم في شيء فحكمه الى الله وباختلفتم في شيء فحكمه الى الله فاذا يرد الاختلاف والنزاع للمسلمين الى الكتاب والسنه وكذلك ايضا على على المسلمين ان يسعفوا الصلح يسعفوا الصلح بين مختلفين ومتنازعين وحت هذا الخلاف قد يؤدي الى القتال وقد لا يؤدي الى القتال والصلح مطلوب قبل القتال وبعدها حتى ولو اقتات الطائفتان ينبغي ان نصلح بينهما كما قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحدهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغين حتى تبيع الى الله قال سبحانه انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم الصلح يتقى قال سبحانه لا خير في كثير من النجوم الا من امر بصدق او معروف او صلاح بين الناس يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى قال تعالى والصلح خير وقال عليه الصلاه والسلام الصلح جائز بين المسلمين الا صلح من حل حراما او حرم حلالا فينبغي الحرص على الوحده والاتلاف ونبذ الفرقه والاختلاف وجمع الكلمه الله تعالى لما المختلفين قال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحمه ربه وللذلك خلبه قال وإن السنة مقرورة بالجماعة والاختلاف كما عند البدعة مقرورة بالفرقة والاختلاف نعم ولهذا قال أهل السنة والجماعة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يمن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب طيفا سالما من العذاب السلام عليكم. قال هما كان علم سمعان عليه رضي الله هي أهل السنة والجماعة هم الذين اعتصموا بالكتاب والسنة. فجمعوا الكلمة وحققوا معاد الأخوان. سموا على السنة لزومه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا على الجماعة لسماعهم. تفرقوا مختلف. وهل السنة جماعة؟ هم هم, هم أهل السنة. وهم الطائفة وهم أهل الحق قال فلم يتعصبوا لرايه قوميه او دعوه اقليميه نعم اهل السنه إن ما يعلن بالكتاب الله وسنه الله. لا يتعصبون لرايه قوميه او دعوه اقليميه قوميه مثلا يتعصب للعرب او لجنس آخر او يتعصب لدعوه اقليميه تعصب مثلا يكون عصبيه لاهل الشام او لاهل مصر او لاهل نجد او لاهل الحجاز أو لأي بلد هذه عصر قليل المسلمون كلهم إخوة إنما مؤمنوا إخوة فالمؤمن أخو المسلم في أي بلد في المسلق أو في المغرب ولم قد يمصحة طائفة الحزبيه كذلك تحزبات كلها باطله ما يمرس أن تحزب طائفة كذا التحزبات التي بين الشباب هذا كذا هذا تبليغي هذا كذا هذا تكفيري هذا كذا تحزبون و هذا سروري هذا كذا تحزبون هذه الحزبات تفرقهم وتوجد العجابة والإحن في صدورهم وتضيع عليهم العلم وال والكاسب هو العدو واجب نبذ الخلاف والبغض يجب على الشباب ويقول على ويتفعل الحزبات وكل كلهم من السنة والجماعة هذا هو الذي ينبر الحزبات هذه هي التي فرقتهم وضيعتهم وضيقت عليهم العلم وجعلهم متناحرين متطاعنين الواجب ترك هذه التحزبات ان يكونوا حزب حزب الله اولئك حزب الله لا في الحزب ما فيه الا حزب إلا الحزب الاول حزب الله وهم المسلمون اهل الحق والسنه حزب الشيطان وهم الكفره و... والعصاه و... والبدع. البدع اولئك حزب الله لا ان حزب الله يوم اولئك حزب الشيطان ولا ان حزب الشيطان هو الخاسر أما هذه الحزبات كلها هذه كلها مختلطة العدم هذا يودون تفريق الشباب ويضع أسواقتهم وعدم تعلمهم العلم وهنا قال ولن مقدم مصلحة طائفة حزبية على مصلحة الأمة في الكلية. الواجب نبذ هذا الخلاف والواجب جمع الكلمة وترك هذا. الحزبيات والتعصبات ويعتقدون أن من أمانة النصح للأمة الحظ على الوحدة وطلب الاجتماع والاتحال لا شك ان من النصح حظ المسلمين على الاتحاد على الوحدة الاجتماع الاجتماع على كتاب الله وسمة رسوله قال تعالى <تصفيق> وعتصمه بحبل الله جميعه ولا تفرقوا وقال الثمانه ولا تكونوا كالذين تبرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيانات وأولئك لهم علام عظيم توعاة المختلفين بالعداء قال الصلاة ولا يجعل المختلفين إلا برحمة ربه فاستثنى المجتمعين وجعلهم أهل الرحمة ويعتقدون أن من عملة النصر الأمة الحظ على الوحدة وطلب الاجتماع والإتلاف وأنه عن الفرقة والاختلاف قال المؤلف وقوة الخلاف حقيقة قدرية هذا نعم الله تعالى قدر أن يكون هناك خلاف لكن الخلاف نعم خلاف اختلاف تضاد واختلاف تنوع اختلاف تضاد مثل اختلاف الكفار والمؤمنين هذا خلاف تضاد وهذا لا بد منه نحن نختلف مع الكفار أما اختلاف التنوع هو الذي يكون مرده الى ان المختلفين كل منهما له دليل مثل الاختلاف في في في أنواع الدعان، العلم في لال وذنب اختلاف تختلف في أنواع في أنواع التشهد شهادات سيد الرسول سيد الرعبياس، الاختلاف في الاستفتاحات هذا اختلاف الأول، غير مذموم، إنما الروس الاختلاط، يقول تعالى في اختلاف الطلاب، في يقول تعالى تلك الرسل فضلنا بهم بعضهم وكلم الله ورفع الله ركوعه ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم بعد ما جاتهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمنوا ومنهم كفر هذا اختلف بذوقت قال وطالب الاجتماع والاتلاف أنه ولو قول الاتلاف حقيقة قدرية وتضييقه بتجنب من أسبابه والخروج من احتياط الدين مهمته شرية نعم ينبغي تضييق الخلاف وينبغي السعي في الاصلاح بين المختلفين قال فالاجتماع على ما اتفق على السنة عليه والتعاذر والتغافر فيما اختلفوا فيه الفقهيات والعقديات في ذلك سواء يعني ينبغي الاجتماع على فتبقى على السنه وجماعه وان يكون تعالى مؤمن يعذر بعضهم بعضا ويعفو بعضهم عن بعض ويغفر بعضهم عن بعض فيما اختلفوا فيه سواء هذا في الفقهيات او في العقديات التي لا يعني في المسائل العقليه التي هي في الجوانب اما المسائل العقدية الواضحة ما يكون باختلاف اختلاف معروف كل مسلم يعتقدون ان الله هو المعبود بالحق وأن الشرك اظلم الظلم كل مسلم يعتقد اتباع الرسل كل ما يعتقد بكتاب السنه كل مسلم يعتقدون وجب الصلاة الخمس و وجوب صلاه رمضان ما فيها خلاف لكن في الوسائل الجانبيه منذ الاختلاف في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم سلم فرأه بأعين رأسه بأعين القلب هذا جزئية قال المؤلف ومن خرج عن الجماعه وجب رده دعوة ونصحا نعم يصح يصح في الصلح وجدال وجب رده من خرج عن جماعه وجب رده دعوة ونصحا وجدال بالتي يحصل أحسن إقامة الحجه ويزالت الشبهه للشبهة والا وإلا عمل بما ما يسحق والا وإلا عمل يسحق يؤدب إذا لم يرجع يؤدب بما يرجعه ويرجعه الى اهل الحق وهذا يرجع فيه الى ولي الامر المسلم وكذلك العلماء هم الذين يقدرون هذه الاشياء قال المؤلف من السبب الاستماع جمع الدين علما وعملا جمع الدين علما وعملا والدعوه الى جمع الدين عقيده وشريعه والدعوه إلى جميع الدين جمع الدين علما وعالما كيف جمع الدين علما كيف يكون جمع الدين؟ الدين واضح ومعلوم، والدين كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت هذا اليوم أقول سؤالك وديك وأنت من فكيف؟ مش ما معنى جمع الدين علما وعملا؟ ويكون الشيخ مقصود أنه يجمع بين العلم والعمل. لأنه قال بعدها والدعوة إلى جميع الدين أقيدة وشريعة. يعني الشخص يعني يكون المجتمعين يجمعون بين العلم والعمل. نعم حسب يعني حسناً يعني. يجمع على أهل الحق والعلماء، هنجمع بين الأمرين، هنتعلم ويعملون. ويعمل. ثم الدين علم وعمل، والدعوة إلى جميع الدين عقيدة ثم الشريعة، هذا حق لا يكون هناك يعني دعوة إلى العقيدة دون الشريعة أو شريعة دون العقيدة. وكذلك العالم يجب يكون عالم بدون عمل ما يفيد. ما, ما يكون العلماء الحق حتى يجمع بين العلم والعمل. قال مالك، والدعوة جميع الخلق من أمته الإجابة والدعوة. دعوتهم إلى أي شيء؟ دعوتهم إلى العمل بالدين. الأمة اللي جابها الذي جابه الله ولا رسوله. هم وسمون. والدعوة الذي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم.